سؤال رقم 27 يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ضباب ألف مخالفة عادية با مخالفة خطيرة جيم جنحة أعيد يرتكب السائق الذي يسير بدون استعمال الأضواء عند وجود ضباب ألف مخالفة عادية ب مخالفة خطيرة جيم جنحة